موجود معنا وبدأناه من قبل ربما في غرفة If God is for us who can be against us? وطرحنا السبت الامبارح والسبت اللي فات اختلاف ما في السنة فيما بينها بالدليل والبرهان صورة وصوب قدمنا لكم اللي كانوا موجودين معنا والنهاردة بعض الأحباء طلبوا إنه الموضوع ما كانوش حاضرينه فيسمعوه مجددا فحنعيد الموضوع مجددا برضو بالدليل والبرهان بنعمة المسيح عن وجود اختلاف بين مصحف القديانية وإنتوا عارفين القديانية اللي اسمهم الأحمدية آه او بنشوف عندهم قناة النهاردة ولهم فكرة خاصة حتى في صلب المسيح لا يتفق فيه مع الأحباء السنة أو الشيعة على حد سواء المهم كما نعرف دائما أي موضوع يمس القرآن هو غاية في الأهمية ويعتبر هذا الموضوع ضمن سلسلة نتناول فيها ضربات موجعة لمفهوم الوحي في العقيدة الإسلامية واليوم وبنعمة الرب القدير سنكمل هذا البحث المتواضع ولكن في إطار آخر وهو من حيث نسخ القرآن التي يعتقد الأحباء المسلمون للأسس كما تنبر مجدهم أنها واحدة وبالرغم من أن القرآن من النحية التاريخية قد تم جمع أكثر من مرة وتم جمع من عدة مصاحف مختلفة فيما بينها كما تذكر ذلك مراجع الأحباء المسلمين مما يجعل يعني الأمر له أهمية في أن نعرف هذا التاريخ لجمع القرآن ونعرف أيضا أن عثمان ابن عسان لهذه الاختلافات قام مضطرا لحرق كل المصاحف انا أستغرب أن يحرق انسان مراجع وأصول لكتابه ويعتقد فيه فإن كانت الأصول سليمة لما حرق هذا الرجل هذه التي نسميها اليوم مخطوطات القرآن الذي كتب في عهد النبي قام بحرقه فإذن لا بد أن كان هناك أيضا أخطاء هذا الموضوع بنعمة الرب يسوع سنقه لأبحاث أخرى إذا شعر رب و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 هذا القرآن الذي سأعرضه عليكم اليوم هو قرآن طائفة مسلمة وهي طائفة القديانية التي منها الداعي الإسلامي المعروف أحمد ديبات فهو من القديانية قرآنهم مختلف في بعض اسماء صوره وكذلك في كل أرقام نصوص نصوصه يعني كل نصوصه لها أرقام تختلف عن القرآن الذي بين يدي الأحباء المسلمين اليوم وسأقدم لكم أيضا بنعمة الرب يسوع كالعادة الدليل تلو الأرض حتى نوسق كلامنا شكل الغلاف مهم جدا نحاول نشوف مع بعض شكل الغلاف كده شوفوا هل هيفتح معاكم الصائد ده لو سمحته هو ممكن يكون متأخر شوية لكن بنامة الرب سوء حيتفتح يعني هنا في الصائد اللي أمامكم حتشوفوا طبيعي لما نتكلم عن أي شيء لابد أننا في البداية نشوف شكله فدي صورة للمصحف القديانية فتح معكم بس عشان أطمئن حتى وإن كان بطيء لا مشكلة أقولوا لي هل فتح ولا لا لهو حيتصغر الوحده أسوه السليم هو الوحده حيصغر دلوقتي يس yes, أوكي okay, ممتاز آه, زي ما حضرتكم شايفين كده القرآن الحكيم ومكتوب بلغتين اللغة الأم هي أجنبية هي اللغة الهولندية The highlakh Quran Arabic Netherlands يعني الهولندي والعربي ده بداية غلاف القرآن او المصحف الخاص بالأحباء القديانين ثانيا وهو ربما يكون قلب الموضوع اختلاف بعض اسماء الصور بين المصحفين يعني نجد في مصحف القديانية أسماء صور الصورة هي هي ولكن الاسم مختلف ونتابع معا الموضوع افتحوا معايا الصايد ده ده صايد المملكة العامية السعودية ولو شفنا مع بعض هنا امامكم <تصفيق> سورة الإسراء يعني السورة رقم 17 في قرآن المسلمين تأخذ اسم سورة الإسراء بينما في قرآن الأحمدية الوضع مختلف تحوا معي هذا اللينك وهو صورة من قرآن القديانية يعني إذن صورة رقم 17 في قرآن المسلمين اسمها سورة الإسراء بينما في قرآن القديانية اسمها سورة بني اسرائيل يا للهول الاختلاف كبير جدا الكلام هو هو نفس النصوص في هذا النص بصوا لو حطيتوا كده لو حطيتوا الماوس على الصورة بعد ما تصغر لو حطيتوا الماوس على الصورة بعد ما تصغر وسبكت الماوس كده هيظهر تحت على يمينك مربع برتقالي اضغط عليه مرة الصورة هتبقى كبيرة عشان تعرف تغير الكلام كويس كده صورة بني اسرائيل مكية في البداية بسم الله الرحمن الرحيم نفس الكلام سبحان الذي أسرى بعده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الموضوع هو هو ولكن الإثم مختلف وأنتم تعرفون أن هناك فرق كبير جدا بين أن يكون الإثم سورة الإسراء تحكي عن عن معجزة محمد التي يقولون أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بين أن يكون اسمها سورة بني اسرائيل اهلا جيسوس دوتر رب يبارك حياتك إذن هذا شيء غريب من الذي غير دعونا نتساءل سؤال آخر ما هو الاسم الذي أنزلت به السورة ما هو الاسم الذي كان معروف في وقت محمد كيف نجدها هنا باسم سورة الإسراء وهنا بسورة باسم سورة بني اسرائيل من الذي سحب اسم من سورة القرآن دعونا نتقدم لأن هذه النقطة سنرجع لها في امر خطير جدا بس تذكروا أن السورة التي كان اسمها بني اسرائيل أصبحت اسمها سورة الإسراء ولاحظوا ما أقول انا لا أقول أن السورة كان اسمها سورة الإسراء وأصبح سورة اسمها سورة بني اسرائيل لا اسمها سورة بني اسرائيل وأصبح اسمها سورة الإسراء طيب ثانيا نجد في القرآن الذي بين يدي الأحباء السنة لو فتحت معي هذا اللينك السورة التي تأخذ رقم 40 في, في قرآن الأحداء السنة اسمها سورة غافر ها هو اللينك أمامكم بينما في قرآن القديانية الأمر مختلف في قرآن القديانية الأمر مختلف اصبحوا معي اللينك هذا أرجو أن يكون بفتح بسرعة معكم نجد أن اسمها مختلف سورة غافر نجد أنها اسمها سورة المؤمن من الذي غير اسم السورة وكيف تكون هنا باسم وهنا باسم يعني انا لا أستطيع اليوم أن أقول لشخص من الأحباء المسيحيين لو سمحت افتح لي بشارة متى يقول لي لا انا عندي اسمها بشارة بطرس لا يمكن بشارة مته هي بشارة مته الاسم هو معروف وواضح طيب سورة فصلت لو فتحنا مع بعض اللينك ده سورة فصلت في قرآن الأحباء السنة تأخذ رقم 41 يعني الصورة رقم 41 عند الأحباء السنة اسمها صورة فصلت بينما في قرآن الأحباء القديانية الأمر متفتحوا معي هذا اللينك سنجد أن أن اسمها سوره يعني حتى الاسم النجد هنا يبدا ب حروف معينه سوره ح م السجده سوره ح م ولو لاحظتم أنها تبدأ بحاميم بعد بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل تنزيل من الرحمن الرحيم فيا ترى في عصر محمد ماذا كان اسمها وماذا كان الاسم ما هو الاسم الذي يعني عرفه محمد من جبريل صورة السجدة أم أنها حميم السجدة أم سورة فصلة هذا أيضا بين في أسماء السور قالوا لنا أنه قرآن واحد بنفس الحروف في كل مكان في العالم تفتحوا معي هذا اللينك لو سمحتوا سورة رقم 76 في قرآن الأحباء السنة تأخذ رقم 76 تأخذ اسم سورة الإنسان ولكن في قرآن الاحباء القديميين اسمها مختلف فهنا نجدها باسم سوره الدهر افتحوا هذا اللينك اسمها سوره الدهر لو نزلت كده في نصف الصفحة في اللينك اللي معاك قدامك سورة الدهر المكية بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان نفس الكلام هو هو فإذن ما هو الاسم السليم هل هو الاسم سورة الإنسان أم سورة الدهر ليتنا نعرف هذا الأمر في قرآن الأحباء السنة سورة رقم 111 هذا اللينك أمامكم لو فتحته اسمها سورة المسد سورة المسد هي التي فيها يشتم إله القرآن أبو لهب ويقول له تبت يد أبي لهب وتب ويهين فيها زوجة لأنها حمالة الحطب ولأن في جيبها حبل من مسد وأنا لا أدري إذا كانت في قرآن الأحباء القديانيين اسمها عجيب بعض الشيء هنا تجدوا اسمها سورة اللهب ما الذي يحدث هل اسمها سورة اللهب حتى يعني حتى يمكن أن يكون اسمها سورة أبو لهب مثلا لا سورة اللهب فكنت أريدا أعرف ما هو الاسم هل هو سورة اللهب ولا سورة المسد وبأي اسم أنزلت على محمد وبأي اسم مكتوب على الأقل في اللوح المحفوظ يعني ألم يقول لنا أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ نريد أن نعرف اسمها في اللوح المحفوظ هل هو سورة المثل في اللوح المحفوظ أم سورة اللهب سورة الزلزلة سورة رقم 99 في قرآن الأحباء السنة هذا هو اللينك أمامكم إذا فتحتموه سورة رقم 99 اسمها سورة الزلزلة بين في قرآن القديانية ها هو اللينك أمامكم لو فتحنا مع بعض سنجد أن الإسم مختلف بدل الزلزلة كإسم اسمها سورة الزلزل ليس فعل الزلزال هنا الاسم فعل الزلزال فعل الزلزال الزلzele هذا فعل الزلزال ولكن هنا اسمها الزلزال وها هو اللينك ايضا امامكم في قرآن السنة سورة رقم 83 تأخذ اسم سورة المطففين هو اللينك أمامكم لو فتحنا حندخل إلى قرآن الأحباء السنة فنجد أن القرآن ليس واحدا بأي حال من الأحوال اسمها صورة المتصفين ولكن في قرآن القديانية تم تحوير هذا الاسم من هنا المتصفين على وزن الفاعلين ولكن هناك صورة التطفيف وها هو أيضا اللينك أمامكم لو دخلنا مع بعض إلى شوفنا كذا مع بعض سورة التطفيف مكية ويل للمتطففين فمن الذي يغير من الذي يغير أنتم يعني اللي حضر معنا موضوع بارح والسبت اللي فات كان الموضوع بين مصاحف السنة فيما بينها بالدليل والبرهان كده حطينا الصور وخلينا الشيخ يقرأ اليوم هناك ايضا مصحف آخر في أيدي القديانيين بهذه الأسماء المختلفة عن أسماء عند الأحباء السنة افتحوا معي هذا اللينك سورة رقم 94 في قرآن السنة مكتوب على الاسم سورة الشرح سورة الشرح بينما في القرآن القديانيين اسمها سورة الانشراح بدلا من الشرح سورة الانشراح ابقى هذا ثانيا قدمنا في أولا سورة للمصحف للغلاف ثانيا اختلاف أسماء السور بين المصحفين ثالثا وهو أمر هام جدا ايضا ان نسخة قرآن القديانية ليست خطأ ليست خطأ هذه المفاجأة كانت بالنسبة لي انا بصراحة هي مفاجأة سألت نفسي ما الذي جعل هذه الأسماء تختلف عند الأحباء القديانيين لماذا غيروا سورة الإسرائيل إلى سورة بني إسرائيل الحقيقة أنا فوجئت أن الأمر العكس أن السنة هم الذين غيروا وقرآن القديانية يعني القديانية تأسس في في, في القرن 19 يعني لسه نفسه ما كملوش 200 سنة فأستغرب أن الأمر قرآن قبل 200 سنة إذن دعونا نؤكد ونوسق هذا الكلام أولا سورة بني اسرائيل متذكرين كان اسمها ايه اصلها ايه سورة الاسراء مش كده ولا نمت لو نمت علشان بس نظبوط كان اسمها سورة الاسراء تخيلوا ان سورة الاسراء ورد اسمها بانها سورة بني اسرائيل في 33 مرجع سني أن اسمها سورة بن إسرائيل اخترت لكم منها بعض المراجع بعض المراجع في العقد الفريد لإبن عبدربو الأندلسي صفحة 535 يريد الناس اللي بتحب تكتب المراجع وأنا عارف أنه فيكم أساتذة بيهتموا بأسماء المراجع وأرقام الصفحات العقد الفريد لإبن عبدربو الأندلسي صفحه 535 يقول استفتاح الكتب ابراهيم ابن محمد الشيباني قال لم تزل الكتب تستفتح بسمك اللهم حتى انزلت سوره هود وفيها بسم الله مجراها ومرساها فكتب بسم الله ثم سوره بني اسرائيل قل ادعوا الله او ادعوا الله الرحمن الرحيم ثم نزلت سوره النمل انه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت سنه نزلت سوره ايه سوره ايه بني اسرائيل يعني معروفه حين نزلت ان كانت قد نزلت اسمها سوره بني اسرائيل طيب في ايدين كثير يعني تفسير واضح وموجود ومتاح للكل في ابن كثير لتفسير سورة الإسراء واحد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يقول سورة الإسراء قال الإمام الحافظ المتقن ابو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري خلوا بالكم الكلام من البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم دي أسماء سور ابن مسعود رضي الله عنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد عن مروان عن أبي لبابا سمعت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر ماذا كان يقرأ يا أم المؤمنين عائشه هل كان يقرأ الإسراء لا لماذا لم تقل الإسراء لماذا قالت بني إسرائيل لأنها كانت معروفة أنها صورة بني إسرائيل إذن يعني القديانية ليس خطأ لا ليس خطأ دعونا ننتقل إلى المعتزلة حتى نعرف ما الذي يقوله المعتزلة في هذا الأمر في الكشاف في كتابه الكشاف تفسير للزمخشري صفحة 700 وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اطصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سوره بني اسرائيل فرق قلبه عند ذكر الوالدين كان له قنطار في الجنه قرأ ايه سوره الاسراء ابدا سوره بني اسرائيل من الذي يغير يا أحباء يا مسلمين في قرآنكم ما الذي جعلها اسمها سورة الإسراء أيضا في رسائل إخوان الصفا لإخوان الصفا صفحة 702 هذه العبارة بكل بساطة وفي سورة بني اسرائيل وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا لاحظوا يأتون بنص قراني موجود اليوم في سوره الاسراء 61 ويقولون في سوره بني اسرائيل مكتوب واس قلنا للملائكه اسجدوا لادم هذا النص هو الموجود اليوم في سوره الاسراء 61 اليس غريب أن يكون اسمها بني اسرائيل يحرف الى سوره الاسراء حتى يجعلوا من الاسراء المعجزه وهو امر لا وجود له على الاطلاق في ذات المرجع لاخوان الصفا يقول يقولان وقال تعالى في سورة بني إسرائيل نحن أعلم به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا هذا الكلام في سورة, سورة الإسرائيل مرجع آخر هو مرآة الجنان وعبرة اليقزان في معرفة حوادث الزمان لليافعي عشان المرجع اسمه طويل شوية اسمه حتى عجيب يعني <تصفيق> ايوه يا استا السليم لانه طويل يعني مش عارف هل هنجح انه حطه كده اهو مرآة الجنان وعبرة اليقزان في معرفة حوادث الزمان لليافعي صفحة 142 اهمم <تصفيق> يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الإسراء سورة بني إسرائيل يضع لها هذا الاسم سورة بني إسرائيل طيب خلونا نشوف في السيرة في السيرة النبوية هل الأمر كذلك أم لا في الرواب الأنف سيرة النبوية الرواب الأنف للسهيلي صفحة 800 أسف 408 يقول فصدق النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا فغزى غزو التبوك لا يريد إلا الشام فلما بلغ أنزل الله تعالى عليه آيات من سورة بني إسرائيل بعدما ختمت السورة وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإن لا يبلونك خلافك إلى قوله تحويلا الإسراء فأمره بالرجوع إلى المدينة ما يهمني هنا نزلت آيات من سورة إيه سورة بني إسرائيل لن أطيل عليكم فالمراجع كما قلت لكم كثيرا أكثر من ثلاث وثلاثون مرجعا ولكن سأعطي فقط أسماء مراجع لمن يريد أن يرجع لها فوردت هذه الشهادة أن اسمها سورة بن إسرائيل في المراجع التالية في مجاز القرآن لأبي عبيدة صفحة 64 مجاز القرآن لأبي عبيدة صفحة 64 يسميها صراحة سورة بن إسرائيل أيضا في نهاية الأرب في فنون الأدب ل ابن رب صفحة 1372 ولسان العرب لابن منظور صفحة 621 والسهرست لابن النديم الفهرست لابن النديم صفحة 14 طبعا أنا بقول بشويش كده عشان اللي عاوز يكتب وأيضا في اللغات في القرآن لابن حسنون صفحة أربعة اللغات في القرآن لابن حسنون صفحة أربعة وأخيرا اخترت لكم أيضا أسرار ترتيب القرآن لجلال الدين الصيوطي صفحة اتناشر أسرار ترتيب القرآن لجلال الدين nickrando السيوطي صفحة 12 طبعا معروف من هو جلال الدين السيوطي فهو رجل من الجلالين أنت تعرفوا في تفسير اسمه الجلالين أحد الجلالين هو جلال الدين السيوطي وهم اتنين اسمهم جلال جلال فسروا القرآن وحطوا تفسيرهم في كتاب واحد فسمي تفسير الجلالين واحد منهم هو جلال الدين السيوطي صفحة 12 يذكر نفس الموضوع إذن مما سبق يتضح لنا أن قرآن طائفة الأحمدية ليس مخطئا في تسمية سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل والسؤال الذي يفرض نفسه هو من الذي أعطى الحق للسنة بتغيير اسم السورة من سورة بني إسرائيل إلى سورة الإسراء ففي عهد محمد نبيهم كان اسمها سورة بني إسرائيل فكيف ومتى ومن غير هذا الاسم إلى سورة الإسراء ووضعه في القرآن ولماذا تم إبعاد اسم بني اسرائيل من القرآن السني وإدراج اسم الإسراء مكانه بدلا منه خاصة إذا علمنا أن أسماء السور كانت في عهد محمد نبيهم معروفة بل وكان يسميها هو في عصره يعني هو كان يطلق عليها هذه الأسماء حينما يتكلم عن السور يطلق عليها أسماءها وهذا هو الدليل جاء في الإتقان في علوم القرآن فصل في أسماء السور صفحة 60 الإتقان في علوم القرآن فصل في أسماء السور صفحة 60 يقول أخرجه ابن أبي حاتم عن عكر ما قال كان المشركون يقولون سورة البقرة وسورة العنكبوت يستهزئون بها يعني شوف مثمي القرآن بأسماء حيوانات سورة البقرة وسورة العنكبوت كانوا يستهزئون بها فنزل إنا كفيناك المستهزئين يعني في عصر محمد كان معروف أسماء السور في ذات المرجع اتقام في علوم القرآن يقول وقد كره بعضهم أن يقال سورة كذا لما رواه الطبراني والبيهقي عن أنس مرفوعا لا تقول سورة البقرة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 على ابن عمر ثم أخرجه عنه بسند صحيح وقد صح إطلاقه وقد صح إطلاق سورة البقرة وغيرها عنه صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي أطلق هذه الأسماع وفي الصحيح ابن مسعود أنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ومن ثم لم يكرهه الجمهور إذن زكانة كانت جمهور قد يعني نزلت في عصر محمد ومعروفه بهذه الأسماء وسمعنا عن عائشه تسمي سوره الاسراء بسوره بني اسرائيل وكلهم يسموها سوره بني اسرائيل حتى الصحابه من ذكر منهم هذه الصوره وان محمد نفسه كان يصلي بسوره بني اسرائيل فمن الذي غير في قران السنه اسم هذه الصوره هذا هو السؤال سوره غافر ننتقل من سورة الإسراء إلى سورة غافر فوجئت بأن نفس الأمر ينطبق على سورة غافر أنه في قرآن القديانية ليس خطأ الإسم الذي وضعوه لسورة غافر أنا كنت أعتقد أن غافر هو الإسم الصحيح في تفسير القرآن لإبن كثير لسورة غافر واحد يقول حاهميم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بعض الغزوات إن, إن بيتموا الليلة يعني لو بيتموا الليلة هنا ان بيتموا الليلة فقولوا حهنين لا ينصرون وفي رواية لا تنصرون وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا أحمد بن الحكم ابن زبيان عن خلف المازني ومحمد ابن الليس الهمداني قالا حدثنا موسى ابن مسعود حدثنا عبد الرحمن ابن أبي بكر المليكي عن زرارة ابن مفعب عن ابن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي وأول حميم المؤمن عصم ذلك اليوم من كل سوء <تصفيق> ها هو محمد نفسه نبيهم لا يسميها سوره غافر وانما يسميها سوره المؤمن فكيف يكون اسم القران السنه سوره غافر ها هو محمد نفسه يقول سوره المؤمن في تفسير الجلالين لسورة غافر واحد يقولان سورة غافر او المؤمن مكية الا اياتي ستة و وسبعة وخمسين سمدنيتان وآياتها خمسة وثمانين نزلت بعد الزمر وفي تفسير القرآن للقرطبي لسورة غافر واحد يقول تفسير سورة غافر وهي سورة المؤمن حتى بدون خجل يا جماعة دي ايه سورة غافر لا دي هي سورة المؤمن ويزيد طين بلة ويقوم القرطبي وتسمى سورة الطول يعني كمان عند اسم ثالث حتى لا أطيل عليكم أترك لكم أيضا بعض أسماء مراجع من يريد أن يستزيد يعني الكشاف الزمخشري في صفحة 1137 في إعجاز القرآن للباقلاني صفحة واحد إعجاز القرآن للباقلاني صفحة واحد موجودة ايضا في جامع الرسائل لإبن تيمية الله إبن تيمية كله على بعض يعني وبعد كده مشين تغيروا اسمها جامع الرفائل لابن تيمية صفحة 278 متى عاش ابن تيمية ومتى مات يعني حتى في عصر حتى الى عصر ابن تيمية كان اسمها سورة المؤمن موجودة ايضا في اعراب القرآن للزجاج صفحة 72 وموجودة في سراج الملوك للطرشوشي صفحة 87 سراج الملوك للطرشوشي وموجودة في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للعلامة على المتق الهندي صفحة 264 موجود هذا الكلام في مجاز القرآن لأبي عبيدة صفحة 111 وموجودة أخيرا في المقصد لتخليص ما في المرشد في الوقف والابتداء صفحة 89 و 94 موجود فيها الموضوع هل نرجع أمامكم المقصد لتخليص ما في المرشد في في الوقف والابتداء إذن نحن هنا أمام تغيير ما في اسم السورة قد حدث في مصحف السنة اسمها سورة بغافر بينما في القرآن القديانية اسمها سورة المؤمن تأكدنا من المراجع ان محمد نفسه كان يطلق عليها اسم سورة المؤمن سؤالنا في اللوح المحفوظ الآن الآن في اللوح المحفوظ اسمها إيه؟ ما اسمها في اللوح المحفوظ اليوم؟ هل هي سورة غافر ولا سورة المؤمن؟ الأمر ينسحب أيضا في ثالثا على سورة فصلت حاميم السجدة لا يدري المسلمون متى أصبح اسمها سورة فصلت مع أننا نجدها في المراجع يذكرها علماء المسلمون باسمها, بإسمها الذي يقال أنها نزلت به أي حاميم السجدة والمراجع التي وجدتها حوالي أربعين مرجعا يعني كلهم ذكروا أن اسمها حهمي مسجدة وليست فصلت سأقرأ طبعا كالعادة البعض في ابن كثير في تفسير سورة فصلت قال العلامة أبو القاسم محمود ابن عمر الزمحشري في تفسيره وعليه الضعق الأكثر ونقل عن سبويه أنه نص عليه ويعتضد لهذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام السجدة وهل أتى على الإنسان السجدة لم يقل أن اسمها فصلت في الجلالين في سورة فصلت واحد يقول سورة حميم السجدة مكية وآياتها 53 أو 54 نزلت بعد غافر لم يقول لنا أن اسمها سورة فصلت في أسباب النزول للواحد النسابوري صفحة 125 يقول سورة السجدة بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى تتجافى, في تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال مالك ابن دينار فألت أنا ابن مالك عن هذه الآية في من نزلت فقال كان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون من المغرب إلى صلاة العشاء الآخرة فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية إيه هي الآية سورة السجدة بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع لم يقل لنا سورة فصلت بسم الله الرحمن الرحيم لا لذلك القديانية ليسوا على خطأ في قرآنهم في الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين الصيوطي صفحة 208 يذكرها بكل يقين فيقول ويدل على خلاف ذلك قوله في سورة السجدة تنزيل الكتاب العريبة فيه من رب العالمين سورة السجدة وأيضا في لسان العرب لابن منظور صفحة 444 لسان العرب لابن منظور يقول ثم فسر الرزية ما هي فقال لم يأخذوا ثمنا ولم يهب وقيل اراد بعد متامل وقوله عز وجل في سوره السجدة اولئك ينادونا من مكان بعيد اولئك ينادونا من مكان بعيد في سورة السجدة أيضا ورد في خزانة الأدب لعبدالقادر البغدادي صفحة عبد عبدالقادر البغدادي في كتابه خزانة الأدب صفحة 844 يقول وهو قطعا من حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة في تفسير سورة السجدة وهو يقول الله تعالى أعادت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أزن سمعت ولا خطر على قل بشر زخرا بله ما اطلعتم عليه طبعا دي مسروقة ما لا عين رأت ولا أزن سمعت ولا خطر على قل بشر مسروقة مسروقة مننا احنا المسيحيين موجودة في كتابنا وفي صلواتنا حتى يعني اذا سورة ايه سورة السجدة ليست اسمها سورة فصلة ليس اسمها سورة فصلت طيب ورد أيضا في أعيان العصر أعيان العصر وأعوان النصر أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي فتحة 928 قال قال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 في مرجع أيضا الاشارات في علم العبارات لابن شاهين صفحة 22 الإشارات في علم العبارات لابن شاهين صفحة 22 يقول سورة السجدة قال ابن سرين من قرأها ربما يكون كثير السجود لم يقل لنا سورة فصلت من قرأها لا سورة السجدة من قرأها ربما يكون كثير السجود ايضا ورد في القاموس المحيط للفيروزبادي اسمه غريب طويل للفيروزبادي صفحة 1377 القاموس المحيط للفيروزبادي صفحة 1377 وفي تفسير سورة السجدة عن البخاري من البخاري ولا خطر على قلب بشر زخرا من بله ما اطلعتم عليه أيضا أترك لكم بعض المراجع لمن يحب, يحب أن يستزيد في هذا الأمر ويتأكد أكثر إذا رجعتم معي إلى مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي صفحة 1201 وأيضا إعراب القرآن للزجاج إعراب القرآن للزجاج صفحة 52 وأيضا الفهرست لابن النبيم صفحة 14 وأيضا صبح الأعشى للقلق شندي صفحة 2435 صبح الأعشى للقلق شندي صفحة 2435 وأيضا واردة في مفحمات الأقران في مبهمات القرآن لجلال الدين السيوتي هذا ما عجيب لازم يعمل كده اسم يكون في وسجع يعني مفحمات الأقران في مبهمات القرآن لجلال الدين السيوتي صفحة 18 دعونا نقرأ أيضا في السيرة النبوية في الرواض الأنف للسهيلي صفحة 214 يقول ولذلك كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة السجدة في صبح يوم الجمعة سورة السجدة الكلام بسيط وواضح يعني في سنن النساء خلونا نأتي ببعض الأحاديث يعني أتينا بالتفاسير اتينا بالقران والفرق واضح في الصور اتينا بالتفاصيل اتينا بالسيره اتينا بكتاب كتبوا دعونا ناخذ بعض الاحاديث فحديث واحد من سنن النسائي كتاب الصلاه في باب عدد صلاه العصر حديث رقم 471 اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا حسين قال انبانا منصور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 على النصف من ذلك وحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر وحرزنا قيامه في الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك قدر ثلاثين آية من إيه؟ سورة السجدة السؤال لماذا لا يذكر كل هؤلاء اسمها الحالي وهو سورة فصلت فمعنى ذلك أن القديم الذي كان في قرآن محمد هو سورة حميم السجدة فلماذا غير اسمها في قرآن السنة إلى اسم سورة فصلة ومن الذي تجرأ أن يغير في القرآن وإن كان من عند غير الله إلا وجدوا فيه اختلافا كبيرا من الذي غير وبذلك يكون قرآن فرقة القديانية على صواب في على صواب في التسمية بلا شك دعوني أقدم لكم أيضا بعض الصور افتحوا معي هذا اللينك لو سمحتوا وحاولوا بعد الصورة ما تكبر كده وتفغر حط الماوس على الصورة حيظهر لك مربع برتقالي على يمينك تحت اضغط عليه مرة حتكبر الصورة عندك وانا عايزك تكبر الصورة دي بالذات علشان عاوزك تشوف حاجة كبر كده وروح لرقم اخر نص في القرآن اخر اية بسموه اية ريمكن بالعربي ما تظهرش شوية لكن شوف الانجليزي او الهولندي اللي قدامه حتلاقي رقم الصورة كام 287 287 287 لكن في قرآن السنة سورة البقرة ليس 287 286 حسب قراءة حفظ 286 على الأقل القراءة التي يقرأ بها اليوم في مصر والسعودية والخليج القرآن 286 و 80 وليس 187 عارفين ليه, ليه هنا هذا الفرق اقول لكم دخلوا معي اللينك ده علشان تعرفوا ليه لما ندخل اللينك ده سنجد ان بداية صورة البقرة برضو حط الماوس كده وشاركني وحاول انك انت تكبر الصورة اضغط على المربع البرتقال اللي بيظهر تحت وشوف بسم الله الرحمن الرحيم ما رقم بسم الله الرحمن الرحيم ما اخده رقم واحد وهذا امر في العقيدة فيه اختلاف ليه؟ لأن في القرآن السنة هناك سورتين سورة الفاتحة ما بسم الله الرحمن الرحيم رقم في قراءة حفص ولكن في قراءة ورش ليس كذلك لكن في قراءة حفص في مصر والسعودية والخليج وتركيا والهند وشرق آسيا أي أندونيسيا وتلك المناطق التي يقرؤون القرآن بقراءة حفظ سورة الفاتحة تأخذ رقم واحد في بسم الله الرحمن الرحيم تأخذ رقم واحد آية في الفاتحة والسورة الثانية سورة التوبة ليست لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم إذن في قرآن القديانية ركزوا معي في الحتة دي هناك 112 رقم ليه آية لا وجود له في قرآن السنة ليه لأنهم يعطون دائما بسم الله الرحمن الرحيم آية وهذا عقيدة عندهم أنها جزء من اللوح المحفوظ وأنها جزء أنزل على محمد في غير عقيدة السنة هذا الأمر لا يقولون أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من الآيات وبالتالي لا يعطونها رقم واحد في قرآنهم فهناك إذن 112 آية في قرآن القديانية لا وجود لهم في قرآن السنة لا يعترفون أنهم آيات لا يعطونها رقام هل فهمتم قضي يا أخوة هذا جانب أحب أن أؤكد هذا الجانب بمثلا هذا اللينك الاخير اسبحوا معي هذا اللينك ولو قارنت هذا اللينك ب أي بصورة آل عمران من القرآن اللي هتلاقيه قدامك بتاع الأحباء السنة أنا جبت لك كده يعني صورة عشوائية من قرآن القديانية ل لا ثواني ثواني المفروض يكون أهل عمران افتحوا أمامكم اللينك ده فتح معكم أهل عمران مش كده أعتقد صح كان صحيح اللينك أعتقد اللينك اللي فتحته سليم آل عمران أنا أعطيت بيعني بي كده أي لينك أي أقصد صورة للقرآن بتاع القديانية من آل عمران ستجد الأرقام مختلفة تماما ستجد هنا دائما في قرآن القديانية الأرقام تزيد بواحد لماذا؟ لأن لا يعتبرون ان بسم الله الرحمن الرحيم هي آية في قرآن السنة لا يعتبرونها آية وبالتالي هي دائما تزيد رقم وهنا أيضا إشكالية نريد أن نعرف هل بسم الله الرحمن الرحيم في اللوح المحفوظ آية ولا مش آية هل هي أنزلت على محمد كآية ولا هي أساسا مش آية ومجرد بتبدو بيها القرآن أحبائي كل هذه مجرد أسئلة بسيطة جدا وثق تماما أن هذه الأبحاث انا أثق أنها بسيطة جدا لرسكم الشخصية وأنا أثق أن هناك عمالقة وأثق في الاتجاه الآخر أن بيننا شيوخ أفاضل لهم باع طويل في هذا الأمر وبالتالي ما زال للبحث بقية وأثق أن فيكم الكثير من يحب أن يقمل هذه الأبحاث ولذلك وضعت اسماء مراجع كثيرة جدا من يريد أن يقمل البحث في هذا الاتجاه إذن سؤالنا للأحباء المسلمين قلتم لنا أنه قرآن واحد الأمر اتضح ليس كذلك أسماء صور مختلفة ارقام آيات مختلفة آيات تعتبرونها في قرآن أنها آيات صحيحة ويعني أنزلت مع القرآن في قرآن آخر لا هي مجرد بدايات السؤال يظل قائم من الذي غير ولماذا غير ومن الذي أعطاه هذا الحق ليغير ومتى تم التغيير وفي أي عصر ولماذا لا تصارح المسلمين بهذه الأمور كل هذه نعم يا الناس أعرف هذا الأمر تماما لماذا لا تخبرون الأحباء المسلمين حتى لا يصدموا حينما يسمعوا مننا هذه الحقائق كلها وإنما تبرمجوهم على يعني معلومة واحدة أن القرآن واحد وأنه في كل مكان في الصين وفي الهند وفي مصر وفي أمريكا هو هو ذات القرآن الحقيقة غير ذلك تماما أشكر محبتكم وبقاءكم معنا الرب يبارك حياتكم واتفضلي أختي المباركة حنى المايف معك